بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا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 لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذِيَ في الله فإذا أُوذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَو لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ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 فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبود الله واتقوا ذلك خير لكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان ما تعبدون من دون الله اوثان وتخلقون افك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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك, أولئك يأسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم اوثانا موده بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطى قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي عنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لوط سئ بهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلَم رأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجzem من السماء بما كانوا يفسقون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 وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحدوا بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك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 يكههم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لا جاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون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 لنبوء مِنَ من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجروا العاملين الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلم ننجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا من النَّاسُ مِنْ الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ يَجْعَلْ